قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاءك الذين هداهم الله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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد اللهم اهدنا لصالح الأحيان ومهما التلاية من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبل دبل دبل وخير الدعاء وخير النجاة.